موضوع الفلوس بالخنازير بعض الناس بيسال في قضيه هل يجوز ترك الجماعه والجمعات الحقيقه انا يعني لما اشر الي بعض الاخوه الى هذا الموضوع وسالتي في اكثر من مره دخلت ابحث عنه فوجدت فعلا ان وزير الصحه بيطالب بيطالب خلي بالك من شيخ الأزهر حفظه الله ومن المفتي بارك الله فيه بإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والحج والعمرة حتى تنتهي الأزمة حتى تنتهي الأزمة الحقيقة ده لم يطالب بس إحنا برضو يعني مش عايزين نهون الموضوع ومش عايزين نضخم الموضوع أكثر من حلو. اليومين ذل لا يجوز لأحد أبدا إطلاقا إنه يسير صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. ذكرنا ما هو الشطان. تمام؟ صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لأن الشيخ الأزهر بارك الله فيه قال. لأننا لا نستطيع أن نفتي بمنع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة إلا إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية رفع حالة رفع حالة المرض إلى الدرجة السادسة يعني إلى وباء عالم بعدما فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله قال هذا الكلام بأيام قامت اللجنة اللي هي منظمة الصحة العالمية برفع مستوى الوباء إلى المستوى الثالث والله يعني القلب فيه ريبه القلب فيه ريبة من مثال يعني نربط من الاثنين دول كده ما احنا عارفين إن الجماعه زمان كانوا بيتكلموا ايام المملكه البريطانيه وايام الوضع اللي احنا فيه دلوقتي المنين ان قالوا لا نستطيع ان نقضي على الاسلام والمسلمين الا بالقضاء الا اذا نزعنا حجاب المراه وغطينا به المصحف والا اذا قضينا على صلاه الجمعه والازهر وموسم الحج طب هي دي فمش عايزين نهول الموضوع لحد لان بعض الناس يعني اذكر بعض ثاني يوم ما اعلن هذا الكلام يمكن جه رئيس الشركه اللي إن انا شغال فيها وجاي لي بيقول لي يا ريت حذر الناس من طلب المساجد والتواجد في اماكن مغلقه والقضيه دي كلها وان وزير الصحه بارك الله فيه خرج ليحذر الناس جميل ان وزير الصحه يطلع يحذر الناس بس مش بالطريقه دي احنا برضو بنقول الدكتور البلتاجي بارك الله فيه هون عليك لأنه طلع عن قضائيات في مؤتمر الصحفي وهو مرعوب ومن ضمن الكلام اللي قريته على بعض مواقع الانترنت انه بيقول ان الفيروس دوت لو انتشر هيقتل الـ 18 مليون سكان القاهرة الكبرى يا خبر ايت ويت مش بالشكل ده يعني هنضح الله فهلاك كبرى ماتت فمش عايزين نهول الموضوع مش عايزين نعلم منه نعم اه مثلا على رأيك أكثر الاماكن الزحام في المترو الاتوبيسات هو هو برضه قال ان نمنع التواجد في السليمات وال... يعني هو قال الكلام ده الراجل برضه يعني مش عايزين نحمل الراجل ايه كلام اخر لكن هو قال الكلام قال يمنع اللي ت... اللي الاماكن المغلقه زي السليمات المسارح المساجد اللي ال... ال... الكلام ما علينا يعني ايه الكلام ده كله لكن احنا بنقول فيه حلول تانية طيب لو افترضنا دلوقتي لو افترضنا مثلا ان الفيروس فعلا زي ما هم بيقولوا وشاع وذاع زي ما هم بيقولوا كما نتعلم من غيره؟ المكسيك حصل فيها الكلام صحيح حصل حجر صحي لان الطاعون انتشر بطريقه وبائيه هناك وان الناس العصمة العصمة في العاصمه المكسيك قفلوا في بيوتهم لمده اسبوعين وبعد كده بدلوا طلعوا ده لو طلعوا ازاي دي بالنسبه للمصطب الكلام يعني لو مرض زي ده انتشر هنقول ما استمريت في مكان مرض زي ده طب ما نيجي نطلع يا جماعه من المصطب اللي فيها مثلا؟ يعني لو حاجة زي كده ليه ما نقولش للناس حاجة زي كده؟ هو المسك الطبي ده هيدخل الفيروس ولا همنعه؟ همنعه مش هيدخل الفيروس الدليل ان هم الناس وروحوا يعدموا الخنازير وهم ما محدش يوم قال ان البتاعه وش ليه ما نقولش كده؟ قبل ما ننادي بمنع صلاة؟ الجماعة فإحنا برضو نحفظه عشان ناس كتير جدا كلمت في الموضوع ده وخيفة بتقول يعني ما نصليش جماعة ما نرحش نصلي الجمعة؟ لا صلي جماعة مليك شعور لأن صلاة الجماعة واجبك صلاة الجماعة واجبت ما ينفعش أن أنا سلح ينفع الناس في صلاة الجماعة حالة واحدة بس المرأة والرجل المريض فالذي تبع الصنف يصلي في بيته ويصلي صلاة الجماعة أما غير كده لا يجوز لا يجوز مطلقا كفايه موضوع منع الحج والعمره والمسائل اللي احنا شايفينها ديت الله المستعان فالشاهد من الكلام احنا عايزين ننشر ثقافه التهويل من المساله بصراحه لانها مضخمة الناس خايفه الناس مرعوبه انا بشوف ناس يمكن بعض الناس تشتغل في, في الاماكن دي الناس مرعوبه الناس بعض الناس بتاع ايه عامل في ايه يقول لك الناس تموت الناس هتموت يا جماعه بالغاف مش كده إحنا ما سمعناش إن في أمريكا في الكم 50 ولاية أمريكية دول ما سمعناش إنه هم في أمريكا أغلقوا السينما. ما حصلش. حد سمع فيك الكلام ده إنه مغلقوا السينما في أمريكا. يمكن أغلقوا شوية في المكسيك ويمكن رجع السنة. يبقى فيه لكن برضو أماكن مغلقة. يبقى ما جيش هنا أقول صلاة الجماعة ونحتنا على صلاة الجماعة ومتصلش الجمعة عشان الأماكن المغلقة. وغمت الغرب مع مشكل يعني ما سمعناش قرارات بغلق السليمات في فرنسا ما حس ما سمعناهاش ما سمعناش إن السليمات والأماكن المغلقة والمسارح في أمريكا أغلقت انت هنا جاي تنادي إغلاق المساجد وإغلاق الأماكن المغلقة اللي سالع بدأ لا لا فمش عايزين نخدا وعايزين مسال لكن أنا دلوقتي كراجل هومس جت سخونية وجلب مش عارف إيوة سخونية زادت عن حدها غير الحاجات اللي إحنا معدينا روح مش ممكن تكون مصاب مش كيف هتروح تكتشف وتعالج إن شاء الله وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله عشان ما يقولك إذا مرض ما علاج هو ملوش علاج إحنا عقلي لكن له ونا ما له النبي اللي قال إلا وأنزل الله له دواء علمه من علمه ودهله من جهله لكن إن شاء ما له دواء أي مرض نزل له دواء اكز هرب زهر زهري شل الاطفال الفيروس الوبائي الانفلونزا السرور الانفلونزا الخنازير جنون البقر كل الكلام له علاج لكن علمه من علمه وجهله من جهله نسال الله عز وجل ان يحفظ بلاد المسلمين من كل وباء انه على كل شيء قدير واكتفي على هذا المقدار واقول قولي هذا واستصر الله